الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم, يقدم لكم, هذه لكم هذه المادة الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ومتتالي آلاءه ووافر نعمه وجزيل إحسانه لا نحصي ثناء عليه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 وإلى ابنه شيث فأقامه في منزلته وإلى إبراهيم فكساه حلة خلته وإلى إسماعيل فأعان الخليل على بناء كعبته وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته وإلى يعقوب فرد إليه حبيبه وحبيبته وإلى يوسف فأراه البرهان في همته وإلى موسى فخطر في أثواب مكالمته وإلى أيوب فياطوبى لرخضته وإلى ذنون فسمع نداءه في ظلمته وإلى داود فألان له الحديد على حدته وإلى عيسى كم أقام ميتا من حفرته وإلى محمد فخصه بالقرب من حضرته ليلة المعراج وأوصله إلى سدرته وأعرض عن ابليس فشقي وحضي بالطرد من رحمته وعن نمرود فادع فادعى إحياء الموت على بلاهته وعن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته وعن فرعون فادعى الربوبية على جرأته وعن قارون فخرج على قومه في زينته وعن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره فلا اعتراض على قسمته يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته واصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله إن من أعظم خصائص الأمم والحضارات والشعوب والمجتمعات الاعتناء بالمبادئ والاهتمام بالأصول وترسيخ, وترسيخ المعاني والمفاهيم وإن من أعظم خصائص أمتنا اعتناؤها باصولها وإعلاؤها من شأن العقيدة العقيدة في الإسلام تمثل الركن الأهم والأساس المتين والأصل العظيم الذي تنبني تقوم عليه الملة من أولها إلى آخرها العقيدة في الله أساس كل الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جاء الأنبياء لتجريد العبودية لله ولتحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى وإن العقيدة في الإسلام تمثل النبع الثر المتدفق لكل فضيلة ومكرمة في الحياة العقيدة في الإسلام هي مصدر العز ومنبع القوة وأساس التمكين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط العقيدة يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون العقيدة في الإسلام هي الأساس الذي يعطي التصور الصحيح للحياة يتحدث الناس في أيامنا هذه عن فساد ملأ الآفاق وعن تحلل وانحراف في الأخلاق ملأ العيون لا تخطئه عين من أراد أن يعرف الانحلال والتبرج والتعري في السودان لا يحتاج إلى خطبه جمعة ولا إلى درس بعد عصر ولا إلى محاضرة بعد مغرب إن ذلك واضح وبين للعيان ولكن السبب الرئيس والحقيقة المرة أن سبب هزائمنا المتلاحقه وان سبب ضعفنا المتمكن وفسادنا المستشري إنما بسبب ضعف, ضعف معرفة الله واهتزاز معرفة الله في النفوس من حرفت الأخلاق إلا عندما حرفت المفاهيم ومختلت المواقف إلا عندما اختلت الأفكار وما فسدت السلوك وما فسد السلوك إلا عندما فسدت التصورات الحقيقة, الحقيقة المرة التي ينبغي أن يعلمها الجميع أن الذي تمكن الإيمان من قلبه والعقيدة تمكنت في فؤاده لا يمكن أن يعصل لها بهذه الصورة إذا أردتم, إذا أردتم مجتمعا معافا وأمة راشدة فعليكم بعقيدة صحيحة تغرس في الأجيال وفي الأمم وفي الشعوب عبر المناهج والإعلام وعبر الوسائل والمنابر المختلفة لإحياء الأمة فلن تحيا الأمة إلا بعقيدة صحيحة في الله عز وجل وإن أعظم ما يعيشه المسلمون في أيامنا التناقض الذي يعيشه المسلم بين قناعاته وعقيدته وإيمانه وبين واقعه وممارساته وبين حياته إن المسلم المتوازن الذي يعرف الله ويعبده بكل أنواع العبادات المختلفة المسلم النزيه الذي لا يعرف الرشوة ولا يعرف الحرام إلى جيبه ولا إلى بطنه ولا إلى بيته سبيل المسلم التقي الذي إذا كان موظفا أتقن عمله وإذا كان تاجرا كان صادقا المسلم الذي لا يغلب المال ولا المادة على قيمه وأخلاقه إيجاد هذا المسلم هو أعظم تحدي لنا وأقولها بملئ في ولا أتردد إن الله عز وجل لم ينزل دينه القيم على الناس ليكون مجرد نظريات تستمتع بها العقول أو ليكون مجرد كلام للتبرك فقط لا والله أنزل الله كلامه ليقود حياة الناس ولينظم حياة الأسرة وليقود حياة المجتمع وليحيا به الفرد ولتسعد, ولتسعد به الشعوب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم هذا هو الدين بعد هذه المقدمة الطويلة أفتح اليوم ملفا خطيرا أسميته سلسلة معالم الشخصية المسلمة التي نريدها وهي عبارة عن عشرة خطب هذه أولها المسلم مع ربه والمسلم مع والديه والمسلم مع أولاده والمسلم مع زوجه والمسلم مع مجتمعه والمسلم مع جيرانه والمسلم مع أرحامه والمسلم عند المال الذي يهز الكثير من الناس واسمحوا لي أن أقول ولا أتردد إن المال فتنة وإن السلطة شهوة بسبب ذلك ضاعت حتى الأفكار وحتى المناهج الصحيحة ما من جماعة من الجماعات في الساحة انشقت حتى الجماعات التي تحمل شعار الكتاب والسنة انشقت والسبب اما سلطة واما ثروة تقسم السودان وقامت فيه القبليه تنادي وتزرع الفتن بين الناس في كل مكان والسبب الثروة والسلطة انشق الحزب الحاكم وقام الخارج على الحزب يكيد للحزب ويضع يده في يد الشيوعيين ليسقط حكومة أتى بها والسبب الثروة والسلطة حتى الجماعات السلفية لم تخلو من الانقسامات والسبب في تقديري لا دين ولا أخلاق الثروة والسلطة مسألة خطيرة جدا وهذا يدل على ضعف في التربية وهشاشة في التكوين ولكن فتنه المال تغالب النفوس جميعا هذه حقيقة من المسلمات هذه فتنة تأتي بالنزيه وتعرفه مصليا وفي الصف الأول راكعا وساجدا وللكتاب تاليا وخاشعا فإذا كان في موضع مال اهتز وبدأ يفقد نزاهته إما بنفسه وإما من العصابة التي تحيط به في مكان عمله ولذلك قررت أن أتحدث عن شخصية مسلمة تقيه ورعة تخاف الله تحترم الكبيرة تبر الوالدة ترحم الصغيرة ترعى حقوق الزوجية تقوم بحقوق الله, في بحقوق الله وترعى حقوق عباد الله في الأرض وأول هذه الخطبة والخطبة التي بعدها عن علاقة المسلم بربه جل وعلا هي الأساس الذي لا يستقيم ولا يعرف ربه ولا يؤدي حقوق الله لن يؤدي للعباد حقوقا ولن تنتظر من أحد اختلت عقيدته أو ضعف توكله أو اهتزت في الله ثقته أو تعلق بالبشر أو توكل على أحجار لا تعتقد ولا تظنن من هذا أن يقيم دينا أو ان يحدث نهضه ولكن قبل أن أغادر هذه النقطة لا بد أن أقول اسمعوا جميعا لا نهضة لبلادنا ولا سعادة لشعبنا ولا مجد لأمتنا ما لم نتجرد جميعا من انتماءاتنا الضيقة للقبيلة والحزب والجماعة والطائفة لنخرج إلى فضاء واسع الانتماء للدين والتعلق برب العالمين أكرر لا نهضة لبلادنا ولا رقي لشعبنا ولا مجد لامتنا ولا نصر لجيشنا ما لم نتجرد جميعا من انتماءاتنا الضيقة من عصبياتنا وقومياتنا واحزابنا وطوائفنا وجماعاتنا لننتمي جميعا الى دين واسع ورب عظيم ثاني اكرر ولا كفايه المسلم مع ربه المسلم الصحيح عقيدته صحيحه وينبغي ان تعلموا جميعا بأننا نعيش في عهد الألفية الثالثة التكنولوجيا والتقنيه والحضارة والانفتاح هذا صحيح ولكن يؤسفني أن أقول بأن عصر التكنولوجيا يغلب عليه الإلحاد والعلمانية وفأ وفصل الدين عن الحياة وإقصاء الإسلام عن مسيرة الناس يؤسفني أن أقول بأننا في عصر الألفية الثالثة والإنترنت والعولمه ونحن في عصر الدجل والشعوذة والسحر وفضائيات السحر التي تملأ آفاق الدنيا عبر الأثير هذا دليل على فضائيات منحرفة في الأخلاق تسمعونها وتطالعونها وتعرفون ما تنقل إليكم بي سي 1-2-3-4 وما تنقل إلينا من إفساد بالرغم من أننا نعايش عصر النهضة غير, الإنس غير أن الإنسان وصل بفكره وعقله إلى الحضيض. الآن الناس يتعلق بالشيوخ وبالأحجار ويعبد القبور عبادة القبور في كثير من بلاد المسلمين عبادة أساسية وتقديس الأولياء وعبادة البشر والتعلق بهم هذا غير بقية الآفات التعلق بالدنيا والتعلق بالمال تعيس عبد الدرهمي تعيس عبد الديناري تعيس عبد الخميصة بعض التعلق بالقبيلة وفي سبيل القبيلة والانتماء إليها ينسى الكثير من الناس انتمائه لدينه وانتمائه لشرعه وانتمائه لثقافته إن العقيدة هي التي تشكل هوية الأمة وثقافة المجتمع وترسم معالم الجيل فإذا وجدتم جيلا مشوها وناشئة ووجدتم ناشئة ووجدتم ناشئة لا تمت إلى الإسلام بصدى فراجعوا المناهي وليراجع الناس عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى معالم العقيدة الإسلامية العقيدة في الإسلام واضحة لا لبس ولا غموض فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان دي العقيدة. العقيدة في الإسلام ترفض الكهنود وترفض الواسطة إذا أردت أن تتوب إلى الله لن تحتاج إلى شيخ تبرك بين يديه وتذرف الدموع سحة غزيرة لتحكي له عن ذنبك ليتوسط لك بينك وبين ربك ليغفر لك ذنبا لا والله العقيدة في الإسلام ترفع يديك خالية الوفاض بقلب منكسر وبعين دامعة وبيد ضارعة يغفر لك ذنبك العقيدة في الإسلام ترفض الواسطة إلا في تعليم وتوجيه وإرشاد الشيخ حد يمسكك في الله ويوريك ربنا ده عدى الشيخ يجيك هنا ثاني ما عنده حاجة لا ينفع ولا يضر العقيدة في الإسلام واضحة ولا لبس ولا غموض فيها اسمع هذه الآيات التي تجل العقيدة وتضعك على طريق الحنيفيه السمحاء وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به أحدا النبي عليه الصلاه والسلام اعظم واسطه هو واسطتنا بيننا وبين ربنا في الوحي ما نزل الوحي الا اليه ومنه جاءنا الوحي هو واسطتنا التي دلتنا على ربنا بالرغم من ذلك قال له قل قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل إني هو رسول الإسلام وأمين الوحي وهو نبي الأمة قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إنها عقيدة واضحة لا لبس ولا غموض فيها العقيدة في الإسلام لا تعقيد فيها عقيدة تربطك من الله مباشرة عقيدة تعلمك أنه لا أكبر من الله ولا أعظم من الله ولا أجل من الله ولا ولا, ولا يدعى غيره ولا ينادى سواه عقيدة تعلمك أنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد العقيدة في الإسلام تقوم على هذه القوة العقيدة في الإسلام تمنح صاحبها القوة والعزة والمنعة وتجعلك أعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مؤمنين الإيمان بالله عظيم هو أساس الدين هو هو ركن المله هو قوام الشرع هو اساس الحياه تامل في ملكوت الله وفي عظيم صنعه وفي بديع خلقه تامل في هذا الكون لتجد حقيقه واحده وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو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 وعدد قطر الأمطار والأشجار هو الذي يعلم عدد ما أظلم عليه الليل واشرق عليه النهار لا إله غيره ولا رب سواه عقيدة عند المحكات العملية عقيدة في أتون الممارسة تظهر وتتجلى للجميع كل الناس يقولون العقيده في الله ونحن مؤمنين بالله وما تكلمنا وهذه من المسلمات عندنا ونحن عقيدتنا صحيحه لكن تامل مظاهر الخلل في العقيده التعلق بالبشر التعلق بالدنيا يقول العلامه ابن القيم لو انك عبدت الله ألف سنه هذا كلام عظيم لو انك عبدت الله ألف سنة والتفت بقلبك إلى غيره لحظة لكان ما خسرت في هذه اللحظة أعظم مما كسبت في الألف سنة لو عبدت الله ألف سنة ولحظة بس مشيت لغيره، غيره اللحظة دي الخسارة الخسرتها فيها دي الخسارة الخسرتها في اللحظة أعظم من المكسب الكسبت بعبادتك لله ألف عام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 التوحيد نحن موحدين وتلقى الزول رابط حجبات انت موحد لابس الحجبات مالك عشان تحجبك تحجبك من شنو وأنت مقر بانه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا يمسك يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يحجبك؟ التميمة تحجبك؟ يا أخيه ما حجبت ناس العدل والمساواة؟ تحجبك أنت؟ أنت ما شفت ناس العدل والمساواة طقوهم كتلوهم ولارسنا؟ ما لقاك؟ أنت عارف في ناس من كثرة مع عقيدته زاتة فازدة جول الناس الميتين قلعوا الحجابات عشان يلبسوهم؟ يا اخي وجودك قدام عينك ده اسمه بيان بالعمل طقوكه له قدام عينك كان كانت نفعته كان لو بتنفع كان نفعته لكن ان كل نفس لما عليها حافظ البيحفظ ربنا البيحفظ ربنا هذا ينافي التوكل بعدين يدخل في نقاش يقول لك من القران حتى لو من القران الذي انزل عليه القران هل امرنا بان نكتب القرآن ونعلقه في أكتافنا أو أن نربطه في وسطنا هل هذا ورد حتى لو قرآن القرآن لنمارسه في حياتنا لنقيمه في حكمنا لنس... ليسعد به الفرد لنقود به البشرية لنصحح به المثيرة مهيمنا القرآن مهيمن ومن إهانة القرآن ان تعلق القران في كتفك يتعلق إلى يتعرض للعرب والى غيره بالرغم من ان اغلب التمائم 99% وتسعين في منها ما قران مثلثات ونجوم وارقام وحروف وكلام ما مفهوم وقران مقطع يا خيمه تعي الامه الدرس ان العقيده في الله وان التوكل عليه سبحانه وتعالى السحر السحر الآن يملأ البلاد سحر الله به عليم كتابات ومحايات وبخرات تملأ الافاق ما زال الناس في بلادنا يعتقدون في هذه الأشياء العقيدة ينبغي أن تصلح وينبغي أن تكون العقيدة في الله. اول معلم من معالم العقيده في الاسلام العقيده واضحه لا تعقيد ولا غموض ولا لبس فيها عقيده في الله واضحه ثانيا من معالم العقيده الاسلاميه الخلق جميعهم الى الله فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز العقيدة في الإسلام كل الكائنات تقوم بالله والله يقوم بغيرها الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم الذي لا تقوم الكائنات إلا به وبأمره بدءا من أصغر كائن الذره وما دونها الحشرات الكائنات التي لا ترى إلا بالمجهر الكائنات تحت المجهرية إلى أعظم الكائنات التي خلقها مجرات ضخمة وما بين ذلك إنس وجن وملائكة الكائنات جميعها مفتقرة إلى ربها وباريها سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقد تفرد بأنه الغني عن خلقه والخلق إليه فقراء المعلم ده كما خترت قدامك ما حتكون عندك عقيدة صحيحة ابدا ثالثا من أعظم معالم العقيدة الإسلامية ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون من معالم العقيدة أن تعظم الله إذا عرفت هذا الجلال فما عليك إلا تعظيمه وإقلاله وكل من كان معظما لله كان عارفا به وكانت عقيدته في الله صحيحه سأضرب لك مثلا مثل بسيط جدا سمعنا وأرجو أن يكون خطأ أن كثير من الأحذية التي بيعت في موسم المدارس الأخير في أسفلها لفظ الجلالة مكتوب هل هذا صحيح؟ هذا كتب في الصحف هل هذا صحيح؟ كنت أريد معلومة لأن الغضب لله اولى والذي أستغرب له من الذي يجرؤ إذا صح هذا على فعل هذا الأديان كلها قد تختلف في الرسل ولكنها لا تختلف في الله أساس الأديان أنها تتفق في الرب جل وعلا بعضهم قد يقول انه ثلاثة وبعضهم قد يدعي له ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولكنهم يتفقون في أصل الفكرة أن للكون ربا مع وجود ملاحدة إذا ثبت هذا تصبح هذه جريمة في حق الأمة وفي حق الدين وما قدر الله حق قدره تعظم الله هذه أهم ثمر من ثمرات العقيدة إذا عظمت الله وغيره صرت بذلك مشركا أنا سأقول لك أنا بعظم ربنا لكن ربنا براو يعظم وحده لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير توحيد خالص لله سبحانه وتعالى إلى, غي... إلى يومنا هذا والله الناس بعظم أشياء البعظم حجر البعظم شيخ البعظم قبر شيخ حي أو قبر ميت التعظيم إلى يومنا هذا موجود والقبر لا مكان له في قاموس الأمة الموجود الدعاء لمن سبق والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان لكن شخص يقصد هذا مدعاة للشرك ولو قصد بعقيده اوقع في الشرك الاكبر الذي يخرج من مله الاسلام عياذا بالله المعلم الرابع من معالم العقيده الاسلاميه اساس الايمان الايقان اليقين عقيدة في الله بها يقين مش تقول والله الله عنده اي شيء وما تسأله وتتعلق بالبشر وتزعزع عند المواقف انت دي عقيدة في خشمك لكنها ليست عقيدة انت توقن بها اسوأ شيء الان عند الناس ضعفهم في مجال الارزاق في الارزاق الناس تعبانين شديد في الرزق تعبان التعب عنده وظيفه وظيفة يعتقد أن الرزق في هذه الوظيفة ولو أنه فصل بأنه سيجوع وأنه يضيع العقيدة الآن في الأشياء وليست في الله ناس الحفلات يقول لك الرزق أبص يعني تمشي بسرعة تجيب قروش كتير الرزق أبص والله كذابين الرزق ما أبص الرزق دكاتب ربنا الأبص يجيب رزق نهاية كنتمك يقول لك الرزق أبص وناس الرهائس يتسابقو ويتجاروا وناس الركشات وناس الأمجاد الناس الشغالين شغالين في الأرزاق دي وتعشف ناس المهنة بيقولوا هامشية الضعاف دين عقيده لأنه ما عندهم حاجة تبسكوا بها عقيده في الله أقوى من أي زوجة تلقى في الرزق الناس بيزعزعوا شديد أعطيك مثال سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عن أبيه وعن جده رحمه الله سالم رجل عالم لكن عقيدته صحيحة ويعمل بعلمه كان يطوف بالبيت وصادف في الطواف يتونك كنت تلاقي زول في الطواف ما بتعرفه وممكن كنت تلاقي زول بتعرفه عشر سنة ما شفته تتلاقوا في الطواف فصادف في الطواف الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي طايفين سوا التف الناس حول سالم فغار الخليفة الخليفة زول معه ما في والناس مع سالم الناس بحب العلماء وحب العلماء دائما أكرر لا تخلطوا حب العلماء لا يضر الذي يضر تقديسهم والغلو فيهم وعبادتهم من دون الله كما كفر الله النصارى لغلوهم في من هو أعلم من العلماء في عيسى عليه السلام المسيح الذي هو من أولي العزم من الرسل ف سالم الناس حوله الخليفة قال لهم في شنو في خليفتان غيري ولا شنو مفروض الناس يجوا علينا قال له دا سالم ابن عبد الله ابن عمر فدن الخليفة من سالم يطوف ويمشي جنبه يطوف لحد ما قرب منه لما قرب منه همس الخليفة في اذن سالم دقر عليه قال له لك حاجة داير حاجة نقضالك طوالي قال له سالم اما تستحي واستحي ان اسال غير الله في هذا المكان يا خنا طيب بالكعبه اقول له زول والله في ناس يسرقوك وانت طيب بالكعبة ينشلوك في الطواف والله اكلمك انتم عارفين اللي بتاعنا بتاع الجامع جبناه وجبنا الجنرات بتاع بتاع في المسجد جبناه واحد رجل مبارك ربنا يزيده من فضله يتدبر علينا الجينيرتر انتوا كنتوا قاعدين في السخانه لحد ما الكهرباء جت اجى ده جبنا ختينا قلنا الحكاية جامع جو واحد راكب ركشه فك الموتور شالوا ومشى جينيرتر الجامع دينانتر ربنا شالوا ومشى لحد ما اضطرينا نعمل قفص قفص حديدي نخد فوق الجينيرتر عشان الناس ما يسرقوه يا اخي اذكر امامه نص تسلغه الجامع والله واحد قبضه سارق المصاحف خاتيا في, في في في الجلابيه بيجوه ولا في البنطلون في بطنه قبضه ده شو ده ما ما نصراني ما نصراني مسلم والله الناس بدها تغير وتغير غير حادث في ما قلت لكم في الجمعه الفاتت فلسين فلس في الضمايل وفلس في الجيوب ده دمر لن يراعي احد لأحد احد الا ولا ذنبه اخوه وصاحبه يقتلوا ويقطعوه حته حته عشان الذهب زي ما قلت لك الناس في فلس فلس في الجوب لكن لما نتلم الاثنين فلس في الضمير كمان والله يسوع عليه رب العالمين يا اخي سروا فك الموتور وصالنا يا إخواننا وين؟ قالوا واحد جراكي راكي بركشة شال شده ومشه هل يكلمش مش بيالله؟ أو جاب له تلبي تحركشة قال له هنمش نصلحه ولا؟ ده شو ده؟ قال له أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان الخليفة بقال له إحراج هذا إحراج قال للعساكر وقفهم قال لهم أول ما سالم انتهي من, من الصلاة والطواف وأي حاجة جيبوا لي بر هناك أخذ سالم كذا له الخليفة يريدك ما شاء الخليفة الخليفة قال له ها قد خرجت من الطواف اسأل حاجتك قول نحن نديك حاجة بس نكرمك قال له من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة الحاجة بتديني لهذه دنيا ولا آخرة قال مالي لي وللد من أمر الدنيا التي نملك قال أما الدنيا فما سألتها ربي الذي يملكها فكيف أسألها من لا يملكها يا أخي قال أنا الله ما قاعد أقول الدين دنيا أجي أقول لك التدين ما دنيا ماذا هي الدنيا أصلاً عندك أخرة بتكرر الدين ما عندك أخرة خليني دي بعقيدة اسمها لكن عقيدة تظهر وتتجلى عند المحكات العملية دخل المهدي الخليفة المهدي ابن أبي جعفر المنصور دخل المسجد النبوي والعلماء في حلق يدرسون فلما دخل بجنده قام المسجد عن بكره أبيه وقام جميع الطلاب إلا ابن أبي ذئب فقد كان يدرس وهو يمد رجله لأنه متعب في أثناء الدرس قاعد بدرس في الوطا وماد كراعه ويدرس الناس لما الخليفه جاء كل يوم وما ما أقفه. الخليفة ما استوقفوا إلا ده. شوف أنت لو بقيت عالم وتباري ناس القروش وناس الحكومة ولا الصلاطين ما بيحترموك هم ذات تشبث من عينه خلي ربنا والناس هم ذات ما بيحترموك أكلمك ما بيحترموك أصطر هم بيحترموا العالم بيخافوا مش بيحترموا. بيخافوا من العالم الذي لا ينقاد إلا لحق فمادي قراءه لما جوق فيه ما قام قال له المهدي والجنود المعاه لما لم تقم أنت خير من الناس الناس كلها ما قامت قال كدت أن أقوم فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين الجنود هل يمسكه قال المهدي دعوه والله ما من شعرة في رأسه إلا قامت قال لي يا من شعر جسمه يكلم قال مشى دين أذكية حكام بيحكون بذكاء ما قال جيبه خدته حرصة رسل له قروش قال له أمشو أدو قروش لما نشيل مننا قروش بعدك بيغير. بغير طوال جاهو الرسول رسول المهدي يعني رسول الخليفة يحمل اليه أموال قال له ارجع وقل للخليفة ان الذي يمد رجله لا يمد يده قل بيمد كراء وما تميد يده تمد واحدة فيهم يتمد كراءك يتمد ايدك اختار ياتوف وقل ان الذي يمد رجله لا يمد يده ده اسمه الايقان لذلك لما عرف الحسن البصري الايمان قال ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك العقيدة العند الله ضامين أكثر من الماسكه في يدك ما تقول لي جراده في الكف ولا الفطاير دمع الناس لكن مع ربنا ما كده أن تكون مما في يد الله أوثق مما في يدك ماسك حاجة في يدك قابب أنت العند الله مضمون أكثر من دي دي ولا ما عقيدتك إذا كان دمع عقيدتك راجع نفسك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 كيف تعامل ربك والخطبة القادمة كيف تستأنس بالله تحت عنوان الأنس بالله والخطبة التي بعدها عن التعامل مع الوالدين والتي بعدها عن التعامل مع الأبناء والتي بعدها عن التعامل بين الزوج والزوجة والز... عن... عن الزوجة المسلمة كيف تعامل زوجها وعن الزوج المسلم كيف يعامل زوجته ثم الجيران ثم المجتمع وأهم خطبة في معالم الشخصية المسلمة النزاهة نزاهة الضمير ونزاهة اليد ونزاهة اللسان ولكن قبل ذلك كله نزاهة الفكر والعقيدة التي نحن نتحدث عنها اللهم عافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت مبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا كدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ايما إلا زوجته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 اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم, اللهم اغننا في من أغنيت اللهم افقرنا إليك ولا تفقرنا, ولا تفقرنا إلى غيرك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم, اللهم أصلع قائدنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نقي سرائرنا اللهم قوم ضمائرنا اللهم عنا لخيري الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة